والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه واعلموا أن تقوى الله أكبر وأجلُّ أسباب النصر والتمكين والتوفيق الإلهي وما سبق من سبق ولا ارتفع من ارتفع ولا عز من عز إلا بما وقر في القلوب ورسخ من تعظيم الله وإجلاله وتقواه وسلامة الصدور وسخاوة الأنفس، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ولا يحتسب. أمة الإسلام، ها نحن قد فارقنا عن قريب أيام من أعظم أيام الله المشهودة، وشهرا هو خير شهور السنة. وقد كنا من قبل نهيئ النفوس لاستقباله والإعداد له، ثم في سرعة عجيبة انقضت أيامه ولياليه المباركة بما حملناها من أعمال ختم عليها، فلا تفتح صحائفها إلا بين يدي العليم الخبير يوم العرض الأكبر عليه سبحانه، فمن وجد خيرا فليحمد الله. وهنيئ الله القبول والرضا وهنيئ الله القبول والرضا والدخول من باب الريان إلى جنات النعيم حيث وف الصائمون الصابِرون اجرهم بغير حساب ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه ولا يعاتبن الا ذاته فالله تعالى قد بلغه الشهر المبارك وفتح له فيه أبواب رحمته وفضله، ولكنه أبا، واستحب العم على الهدى، وكلكم يدخل الجنة إلا من أبا، عباد الله. إن من أهم الأمور عند المسلم بعد انتهائه من العبادات والأعمال بعد انتهائه من العبادات والأعمال أن يتقبلها الله من فتراه يعمل ويتقرب إلى الله بصدق وإخلاص لا رياء ولا سمعة ولا حب في مدح أو ثناء ثم هو ثم هو يخاف ألا يتقبل الله منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا والله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين يعني الذين اتقوا الله في ذلك العمل وعملوه بإخلاص وصدق على وفق السنة وهم مع ذلك في خوف وإشفاق ألا يقبله الله منهم ولذلك كان من وصف عباد الله المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية منهم أهلها أهُم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون فقال عليه الصلاة والسلام لا يا أبنة الصديق ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم أخرجه أحمد والترمذي وقال الحسن البصري رحمه الله يعملون ما عملوا من أعمال البر، وهم يخافون ألا ينجيهم ذلك من عذاب ربهم. إن المؤمن جمع إحساناً وخشيه. وإن المنافق جمع إساءة وأمناء. إن المسلم الصادق يمشي في دروب الحياة سائرا إلى الله على جناحين الرجاء والأمل والخوف والحذر، فيعمل صالحات. ويرجو من الله القبول ويأمل في رحمة أرحم الراحمين وكرمه وهو مع ذلك يخشى عذاب الله وسخطه ويخاف من تقلب الأحوال وفجاءة النقم وزوال النعم وأن يحول الله بينه وبين قلبه فلا يقبل منه أعماله ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ورب قائمٍ وقارئٍ للقرآن ليس له إلا التعب والسهر ورب, ورب ملبٍ يقال له لا لبيك ولا سعديك فقبول الأعمال عند الله ورضاه عنها وإثابته عليها هو أمنية الصالحين وبغية العابدين وسلوة السائرين إلى الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وتقو فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب أيها المسلمون إن من أخطر الآفات التي تعترض المسلم في سيره إلى الله أن يصاب بداء الفتور والكسل، ويبتلى بآفة الخمول والانقطاع عن العمل، وقد نع الله سبحانه على قوم أنهم لا يأتون الصلاةَ إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فكيف بمن تفتور همته عن العبادة وينقطع عنها؟ وحذرنا سبحانه وتعالى من حالة أولئك الذين يشيدون بناء. أعمالهم يشيدون بنيان أعمالهم بقوة ويتقربون إلى الله ثم ينقطعون وينقضون بنيانهم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل وأخرج البيهقي في شعب بالإيمان بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن لكل عمل شرَّة يعني اجتهاد ونشاط ولكل شرَّة فترة فمن كانت فترته إلى سنَّتي فقد اهتدى ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك وثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لكل شيء شرّ ولكل شرّة فترة فإن صاحبها سدد وقارب فرجوه وإن أشير إليه بالأصابِع فلا تعدوه إن الفتور والانقطاع يصيب العابدين والعاملين أثناء العمل والعبادة وبعدها، وهو اختبار من الله وبتلا لعباده حتى يعلم الصادق المحب من غيره ويتبين من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه والسعيد الموافق، السعيد الموافق. هو من يكون فطوره عارضاً مؤقتاً، وهو في أثناء ذلك مقيم على السنة والطاعة والاتباع، يسدد ويقارب ويعالج نفسه بحكمة وبصيرة حتى يعود مرة أخرى إلى العمل والطاعات والقربات بنشراح صدر وقوة وثبات. هذا هو الصادق مع الله. هذا هو الصادق مع الله. الذي علم الله إخلاصه وصدقه فوفقه وثبته ولم تزل قدمه في وقت فتوه ولم تتبدل مفاهيمه وتتغير علاقته بربه ولم تسق ظنونه بربه سبحانه وأما الهالك حقا الهالك حقا فهو الذي كان فتوره وقطع عن العبادة والعمل بوابة بوابة نفذ منها إلى التخفف من الواجبات والفرائض والتساهل في المحرمات قد نقض ما بناه وانهدم عراء وتفسخت عزائمه وعتورته شياطين الإنس والجن والتبع هواه فمالت به الدنيا ذات اليمين وذات الشمال فإما أن يقع في بدعة أو تبديل وتحريف أو غلو وتطرف أو تفريط وتساهل وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا موقف عالم بني إسرائيل الذي آتاه الله علمًا بآياته ثم بهرته باهج الدنيا وزينتها فاتبع هواه وأخلد إلى الأرض وفترة همته عن الحق وخرج عن سمت العلماء ووقارهم وانسلخ من آيات الله. فوقع في التحريف والتبديل والغواية واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى عباد الله إن المسلم حقا من تكون تقوى الله شعاره طيلة عمره ودثاره مدة حياته ويكون عمله بالطاعات واجتنابه المعاصي والخطئات ديدنا له ومنهجا وسلوكا يغتنم الأوقات والمواسم الفاضلة في التعبد والتقرب ويعود نفسه الخيرات حتى تصبح له عادة حميدة وخلق وسجية فإذا قضت مواسم الخير لم تجده بعدها غافلا للهيا. أو ناقطا عزم الجد والاجتهاد ساهيا، فالله تعالى لم يجعل الانتهاء وقت العبادة والتقرب إليه أجلا دون الموت، كما قال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم. ولسائِ المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله العلي الأعلى الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجار والصلاة والسلام على المبعوث بالرحمة والهداة الأسناء وعلى الصحابة الكرام أول الفضائل والماكارم والنها والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الشهور والسنون إلى يوم القيامة الكبرى أما بعد فيا أيها المسلمون إن من أشنع الفجور وأكبر الكبائر عند الله أن يتورط المرء عن عذر وإصرار في سفك دماء طاهرة بريئة وأنفس معصومة وينتهك حرمة الزمان والمكان بتفجير وتخريب متعمد يراد منه إهلاك الحرثِ والنسل وإحداث الفوضى والعبث بالأمن وزعزعة الاستقرار لتحقيق مآرب سيئة ومقاصد خبيثة وأهداف تخريبية يقف من وراء ذلك كله عصابات مجرمة وتنظيمات إرهابية طائفية. وأعداء حاقدون اتخذوا من أغرار جهلة سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان أدوات ووقودا لإشعال حريق الطائفية والخراب والفوضى وعدم الاستقرار في بلاد المسلمين وفي مقدمتها حامية الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية إنما حدث في هذه البلاد المباركة حرسه الله خلال أيام رمضان المبارك وفي آخره على وجه التحديد من تفجير من تفجير وسفك للدماء وترويع للأمنين حتى وصل الأمر إلى حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له وفاجعة فاجعة بكل المقاييس لكل مسلم غيور محب للحرمين الشريفين. وداهيةٌ محزنةٌ مؤلمة ومحيرةٌ مقلقة في آن واحد محزنةٌ ومؤلمةٌ لأنها حصلت في بلاد الحرمين مأرز الإيمان ومهبط الوحي وقد راح ضحيتها مسلمون أبريا ورجال أمنٍ أوفياء نحسبهم شهداء عند الله رحمة الله عليهم جميعا وكادت كادت أن تصل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لولا عناية الله، ثم جهود رجال الأمن قواهم الله. وهي كذلك محيرة ومقلقة، لأن كل العقلاء كل العقلاء يتسألون من أين أتى هؤلاء المعتدون الجهلاء؟ الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وانتهك الحرمات والمقدستات والأزمنة الشريفة وكيف وصلوا إلى هذه إلى هذه المرحلة الخطيرة من الاستخفاف بالدم والحرمات حتى استرخوا سفك دماء الوالدين والأقرباء والأبرياء في انتهاك صارخ لحرمة, لحرمة الزمان والمكان المقدسين. الإسلام إن هذه الظاهرة غريبة كل الغرابة عن مجتمعات المسلمين وعن بلاد الحرمين على وجه الخصوص تلك البلاد المباركة التي عاشت وما تزال بحمد الله في ظل منهج الاعتدال والوسطية وسماحة الإسلام حكاما ومحكومين مما يؤكد تأكيدا بالغا على أن هذه الظاهرة. تقوم على أفكار ضالة متطرفة وتصورات منحرفة بعيدة كل البعد عن مجتمع المسلم يتولى نشرها وبثها أعداء حاقدون هم في الحقيقة حاملوا لواء الفساد والإفساد والإجرام والطائفية والإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار. في محاولة يائسة بائسة لتشويه وإفساد ما تنعم به بلادنا من أمن وأمان وصحة عقيدة ومنهج وخدمة ورعاية للحرمين هذه حقيقة يا عباد الله هذه حقيقة يجب أن يعيها المسلمون في كل مكان وهي تستدعي منا أن نقف بحزم وعزم. ضد هذه الظاهرة المؤلمة المحزنة، وذلك من خلال التكاتف والترابط ووحدة الصف والكلمة، ونبذ النزاعات والخلافات الجزئية الفرعية والتراشق بالتحزبات والتصنفات المقتتة، وأن يتدعى كل من له قدرة على التأثير والإصلاح والتوجيه من العلماء. والمفكرين والسياسيين ورجال الثقافة والإعلام الفضائي والتواصل الاجتماعي إلى تحصين المجتمع وأبنائه وفضح هذه الشبهات والأفكار والتحذير منها والوقوف معولات الأمر وأن يكون الجميع على قدر عالٍ من الوعي والمسؤولية وتفهم خطورة المرحلة، فكل واحد منا يا عباد الله يا عباد الله. كل واحد منا على ثغرة على ثغر عظيم من حراسة الحرمين الشريفين على ثغر عظيم في حراسة الحرمين الشريفين وكل واحد منا له دور واجب عليه أن يؤديه أمة الإسلام إن الدفاع عن بلاد الحرمين ومقدسات المسلمين وعقيدتهم ودينهم له هو من مقامات الجهاد العليّة. على الحقيقة ومن أوجب الواجبات المرعية وأجل القربات الشرعية ألا ألا فلتخس قوى الشر الحاسدة الحاقدة التي تسعى لزعزعة الأمن والفوضى والفساد والإفساد ألا فليموتوا بغيظهم وحقدهم الدفين الموروث فوالله الذي لا إله غيره والله الذي لا إله غيره إن دين الله منصور إن دين الله منصور وبلاد الحرمين محفوظة بحفظ الله ورعايته والحرمان الشريفان والحرمان الشريفان ومقدسات المسلمين وحرماتهم بأيد أمينة حازمة ستضرب بقوةٍ وعزمٍ وبلا هواده وستقطع كل يدن تسعى للتخريب والفوضى وانتهاك حرمات المسلمين ومقدساتهم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلو أو يصلبو أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا. ذلك لهم خزي في الدنيا.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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمموا صلوا عليه وسلموا تسليما وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وحبي على حبيبنا وسيدنا محمد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 اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم أنصر الإسلام والمسلمين اللهم أنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء وكيد ومكر، فاردد كيده في نحره وأشغله بنفسه يا قوي يا عزيز اللهم اجعل بلادنا هذه بلادا آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد بلادنا وعقيدتنا وديننا وأمننا بسوء وكيد ومكر اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحد بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقه وأعنه وسدده وأيده بروح منك اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح البلاد والعباد واجعلهم مفاتيح الخير مغالق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولجميع المسلمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وصالح أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.